فضيلة الشيخ عطية المنبر الذي في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم على يمين المصلي فهل يجب وضع المنابر كلها على يمين المصلي أو يمين القبلة تحدث العلماء عن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم أي المكان الذي كان يلازم فيه الصلاة أو يكفر فيه الصلاة وكان كثير من الناس وبخاصه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يحرصون على الصلاة في مصلاه أما المنبر فنحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب اول الأمر واقفا وإذا تعب استند إلى جذع نخلة ثم انتهى الأمر إلى بناء منبر له يستريح عليه وحدث تطور في هذا المنبر ولكن أين وضع هل على يمين مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المطري أحد المؤرخين للمسجد النبوي ورد أن الواقفة في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون رمانه المنبر الشريف حذو من كبه الأيمن وجاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي أن المصلية في مصل الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل عمود المنبر حذو من كبه الأيمن من هنا نرى أن منبر الرسول عليه الصلاة والسلام كان على يمين المصلى أي القبلة أو المحرار لكن هل هذا الوضع واجب الالتزام؟ لم يرد نص بالالتزام وإنما الكلام الوارد هو بيان موضع المنبر وهو لا يدل على الوجوب وإن كان يدل على الندب اقتداء بما كان عليه الحال في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بحرام أن يوضع المنبر في أي مكان والمهم هو وجود شيء مرتفع يساعد الخطيب على اسماع الناس وقد يستغنى عنه بمكبر الصوت وتؤدى الخطبه من وقوف على الأرض أو جلسة على كرسي كما يحصل احيانا في بعض المساجد في خطبة العيد إن الأمر سهل لا ينبغي أن يشتد فيه الخلاف وإن كان من الأوفق أن يراعى المأثور عن السلف في ذلك وهو وضع المنبر على يمين المحراب والله أعلم